أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 113. الكتاب من الله العزيز الحكيم 114. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين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 111. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل 112. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو 124. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 125. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 126. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 121. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسركون 123. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا لكم ولا تزروا وازرة أخرى 121. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 122. إنه عليم بذات الصدور 123. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله الداد اللي يضل عن سبيله قلت متتعب تفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 111. إنما يتذكر أولو الألباب 112. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم 113. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 114. وأرض الله واسعة 115. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 فعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة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 وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُلْقِي مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين تتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ووعد الله لا يخلف الله الميعاد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 إن في ذلك لذكرا لأولي الالباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله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 كَذَّبَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 110. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 114. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 116. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن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 112. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 113. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين 114. الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 110. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 112. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من 119. أليس الله بعزيز بانتقام 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنك كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 117. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون 118. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 129. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون 125. سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعنا ثم إذا خولناه نعمة مننا قال ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما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 والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين 122. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 121. فإنه هو الغفور الرحيم 122. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ 114. أن تقول نفسيا حسرة على ما فِي في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 115. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 111. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 112. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيم له السماوات والأرض 119. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 110. قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبُد وَكُم مِنَ الشاكرين وَمَا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 111. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فِي في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء اب النبين والشهداء وجيء اب النبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 129. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم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 122. وأبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 123. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. 117. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 118. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم